وكنا قد بدأنا بدراسة التصغير وانتهينا من تعريفه وفوائده وشروطه وأوزانه الثلاثة تصغير الثلاثي والرباعي والقماس والسداس وما إلى ذلك وانتهينا إلى شواذ التكسير والتصغير ونلاحظ أن الشيخ كثيرا ما يربط بين جموع التكسير وبين التصغير وكما ذكرت سابقا فاسيبواه يقول كلاهما من واد واحد يعني التكسير والتصغير من واد واحد لذلك كثيرا من الصرفيين والنحويين يريدون التصغير بعد باب جمع التكسير فمن يبدأ بالقراءة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في وما جاء في بابي التصغير والتكسير مخالفا لما سبق فشاذ مثاله في التكسير جمعهم مكانا على أمكن ورحطا وكراعا على أراهب وأكارع وباطلا وحديثا على أباطيل وأحاديث والقياس أمكنة وأرهط أو رهوط وأكرعة وبواطل وأحدثات نعم إذن الآن, الآن العنوان واضح شواذ التكسير والتصغير إذا وردت كثير من الجموع وبعض التصغيرات على غير القياس على غير القاعدة التي وقف عليها الصرفيون، وكما ذكرت سابقا أن الجموع الأصل فيها السماع ولا تضبطها إلا المعاجم واللغة، إنما يعني سعى النحويون والصرفيون إلى الوصول إلى يعني بن او اوزان تضبط عملية الجموع التكسير بخاصة. وبخاصة جموع الكثرة يعني لكثرة هذه الجموع وتوسع العرب في موضوع الجموع بينما لاحظنا أن التصغير له أوزان محددة وهي غير أوزان جموع التكسير وغير الميزان الصرفي بطبيعة الحال وكما ذكرت سابقا بأن حاجتهم للجموع أكثر من حاجتهم للتصغير لذلك كثرة موازين التكسير وقلت موازين التصغير لكن نجد كثيرا من الشذوذ في جمع التكسير أو في التصغير يعطينا أمثلة عن هذه التي شذّ فيها الجمع عن القياس يعني هو علم اللغة العرب وهو مسموعنا للعرب فهو فصيح لكنه شذّ عن القاعدة التي قعدها النحويون والصرفيون من ذلك قال مثاله في التكسير جمعهم مكانا على امكن والمفروض يجمع على امكنه المفروض يجمع مكان على امكنه وجمعوا مثلا آآ آآ رهطا على اراهط يعني مكان جمعوا على امكن ورهط على اراهط المفروض يجمع على ارهط وكراء على اكارع والمفروض على اكرع لاحظتم وباطل جمعوا على اباطيل اباطل اباطيل والقياس مفروض بواطل الحديث حديث ايضا جمعه هو المفروض احذفه مفروض احذفه فجمعه احاديث ولا يعني منتهى الجمع فهذا من الشذوذ يحفظ هذا يحفظ ولا يقاس عليه اما الذي يقاس عليه فتلك الاوزان التي درسناها سابقا سيعطينا الان ايضا امثله على التصغير على كلمات أتت مصغرة على لسان العرب لكنها ليست على القياس الذي توصل إليه النحويون والصرفيون تفضل يا أبا عبد الله قال ومثاله في التصغير تصغيرهم مغربا وعشاء على مغربان وغيربان تصغيرهم لازم. مغ... لازم الأول دائما مضموم في التصغير لا كذلك. مغيربان وعشيان. نعم. نعم. ومثاله في التصغير تصغيرهم مغريبا مغربا وعشاء على مغيربان وعشيان وإنسانا وليلة على أنيسيان ولليلية ورجلا على رويجل. آه. وصبيا وغلم وبنون على اصيبيه وصبيه وغلم وبنون على اصيبيه واغيلم وابينون وعشيه على عشيشيه والقياس مغيرب وعشي وعشي وانيسين ولليلهن ورجيل وصبيه وغليمة وبني وبنيون وعشيه وقيل ان هذا اذا لاحظوا هذه اذا الالفاظ هذه يعني على غير القياس على غير القياس يعني مغرب المفروض هو على القياس مغرب فقالوا هنا مغيربان هذا على غير القياس شاذ مثلا آه عشاء آه يصغر على اشي حسب القادة اشي فهن قالوا عشيان انسان آه يصغر على أنيسين اونيسين هم, هم صغروه على أنيسيان آه مثلا آه ليلى ليلى لويلى لو يصغر على لليلة فهن صغرو على لويليه ومر معنا في بيت من الشعر هذا اللفظ رجل رجيل كما مر معنا سابقا هم ايضا قالوا رويجل قالوا رويجل والاصل قول رجيل فقالوا ايضا رويجل صبية الجمع صبية قالوا الاصل ان تقول صبية لكن هم جمعوا على اصيبي اصيبه اصيبه, أصيبة وغلم صغروا على أغيلمة أقصد التصغير وليس الجمع هنا وليس الجمع أقصد التصغير بعيد مرة ثانية صبيا صغروا على أصيبية والقياس أن يصغر على صبيا غلمة صغروا على اغيلمه شذوذا والقياس أن يصغر على غليمه بنون صغروه على أبينون والقياس تصغيره على بنيون بنيون وهكذا بالنسبة لعشية صغروها على عشيشيه والقياس عشية إذا كلاهما صحيح لكن هذا على, على القياس وهذا على غير القياس إذن بقول شاذ معناها شاذ عن القاعدة عن القياس لكنه سمع عن العرب والأصل هو عن العرب نعم وقيل تفضل وقيل إن هذه الألفاظ مما استغنى فيها بتكسير, بتكسير وتصغير مهمل عن تكسير وتصغير مستعمل نعم بسيطة تقرأ عن تكسير وتصغير مستعمل لكن عطفه هنا فصل بين المضاف والمضافلين لكن الأدق أنك, أنك ربقها بتكسير وتصغير مهمل عن تكسير وتصغير مستعمل هذا ادق في القراءة لاحظوا إذا كنا إن هذه الألفاظ مما استغني فيها بتكس بتكسير وتصغير مهمل فصل بين المتضايفين بالمعطوف وهذا فيه ضعف فيه رد عند بعض النحويين لا يجزونه عن تكسير وتصغير مستعمل أيضا فصل بين المتضايفين لذلك نقرأها بالأفصح بتكسير وتصغير مهمل على وصف عن تكسير وتصغير واستعماه نعم إذا استغنوا في هذه الألفاظ الشاذة بتكسير على شدود أو التصغير على أي القياس استغنوا فيها عن الأشياء لم يعني لم يستخدم القياس إنما استخدموا النطقوم الذي وردنا اللي هو نحن الشاذ على القاع هو شاذ على القاعده لكنه عربي فصيح نعم ننتقل الان متى يفتح ما بعد ياء التصغير نعم نعم ويستثنى من كسر ما بعد ياء التصغير فيما تجاوز الثلاثه فيما تجاوز الثلاثة ما قبل علامه التانيث كشجره وحبله وما قبل المده وما قبل المده الزائده قبل الف التانيث كحمراء وما قبل ألف أفعال كأجمال وأفراس وما قبل ألف ألف فعلان الذي لا يجمع على فعالين كسكران وعثمان طيب خلينا نقف قليلا ف... الآن الأصل أنه ال بعد الثلاثي اللي بعد ياء التصغير تأتي كسرة بعد ياء التصغير تأتي كسرة لكن قد يستثنى من كسر ما بعد ياء التصغير فيما تجاوز الثلاث أخرف تقصد اذا كان ما قبل علامه التانيث اللي هي التاء اذا كان ما قبل علامه التانيث كشجره وحبله وصغى شجر ماذا شجيرة شجيرة ما قبل الان التاء مفتوح ما قبل التاء مفتوح هو اللي هو ما بعد ياء التصغير شجيرة شجرة شجره شجيره لياء هنا وعيله فتح ما بعد ياء التصغير حبله حبيلا حبيلا فتح أيضا ما بعدها يا التصغير وما قبل المدة الزائدة قبل ألف التعريف حمراء حميرة صحراء صخيرة ذيرة نعم وما قبل ألف أفعال كأجمال وأفراس أجمال مدة نصغيرها وجيماء وجيماء الماء مفتوحة وجيمال وفي راس وما قبل الف فعلان مثل سكران وعثمان نقول سكيرا سكيران عثيمان لاحظوا سكران جمعها سكران لا نقول سكارين على فعالين لاحظتم لذلك اشترط الذي لا يجمع على فعالين ما. ثم شرح لنا تفضل نعم قال فيجب في هذه في فيجب المسائل بقاء ما بعد ياء التصغير على فتحه للخفه ولبقاء ألفي التانيث وما يشبهها في منع في منع الصرف والى على الجمع فتقول شجيره وحبيله وحميراء واجيمال وافيراس وسكيران وعثيمان لانهم لم يجمعوهما على فعالين كما جمعوا عليه سرحان وسلطان، ولذا تقول في تصغيرهما سريحين وسليطين لعدم منع الصرف بزيادتهما، فلم يبالوا بتغييرهما تصغيرا وتكسيرا. إذا الآن يعلل لماذا تبقى الفتحة، يعلل تعليلا صرفيا جميلا. لماذا تبقى الفتحة؟ قال يجب في هذه المسائل بقال ما بعد التصغير على فتحة على فتحه للخفه. لأن الفتحة كما تعلمون هي أخف الخركات في النطق، الأخف الخركات هي الفتحة، فقد إذا هنا فتحوا ما بعد التصغير للخفة، والعرب يميلون إلى الخفة في كلامهم، ولبقاء ألفي التأنيث الآن هذا الخفة كشء مثلًا كشجرة وحبلا وحمراء وأجمال إلى اخره لكن ايضا لبقاء ألفي التأنيث وما يشبههما في منع الصرف، يعني الحمراء. منوع من الصرف صحراء ممنوع من الصرف عندما قلت خميرة سخيرة بقيت ألف ثاني الممدودة وبقي الاسم نوع من الصرف بقي الاسم نوعا من الصرف فهذه الفتحة أبقت الاسم منوع من الصرف أبقت الاسم في حالة التصغير منوع من الصرف ثم قال وللمحافظة على الجمع وللمحافظة على جم تقول مثلا شجيرة تجمع على شجيرات حبلة حبيلات لاحظوا الفتح موجودة شجيرات مبسطة شجيريات لاحظتم للمحافظة أيضا على الجمع يعني لاحظوا الصرف اللغة يعني عندما اختاروا الفتحة هنا العرب عندما نتقوها نعم للخفة لكن وراء هذه الخفة أمور أخرى أيضا استنبطها الصرفيون والنحويون لاحظتم شجيرة شجيرة أحضر جيرات. هبيل حبيلات لاحظت حميرا الان حمراء من نوع من الصرف حميراء ممنوع من الصرف, ممنوع من الصرف. صحراء صحيره بقيت منوع من الصرف عذراء وغيره بقيت منوع من الصرف نعم وجيمال هلا <تصفيق> اجمال وافراس جمع وخافظت انت على الجمع في عندما اقول وجيمال وافراس حفظتها للجماعة ثم بعدين سكيران وعثيمان لأن سكيران وعثيمان وضعت الفتحة بعد ياء التصغير لأنهم لم يجمعوها على فعالين مثل سلطان سلاطين سرخان هلا سرخان وسلطان إذا أردت التصغير تقول سريحين وسليطين لماذا؟ لان سرحان وسلطان غير ممنوع من الصرف مصروفه اصلا وسريحين وسليطين وسلي ممنوع من الصرف مصروفة, مصروفه من ايضا لكن سكيران وعثيمان سكران من ممنوع من الصرف وعثمان من ممنوع من الصرف فعندما صغرت حافظت على انها بقيت من ممنوع من الصرف لو قلت مثل سريحين وسليطين اخرجتها من الممنوع من الصرف إلى المصروف سكيري لا يقول سكيري سكيري عثيمين فإذن هنا سكيران وعثيمان للمحافظة على بقائهما بقاء كل منهما من من الصرف لأن الاسم بالأساس هو سكران منوع من الصرف لكن سرحان وسلطان مصروف فحتى في التصغير حافظت على أنه مصروف حافظت على أنه مصروف قال لعدم منع الصرف بزيادتها فلم يبالوا بتغييرهما تصغيرا ولا توا تكبيرا إذا لاحظوا الحكمة والدقة والصرف في استخدام هذه اللغة المو... الشريف اللغة المقدسه نعم الآن يعطينا أيضا بعض الألفاظ التي يخالف تصغيرها تكسيرها. تفضل يا أبا عبد الله ويستثنى من التوصل إلى بناء فعيل وفعيل بما يتوصل به إلى بناء مفاعل ومفاعل عدة مسائل جاءت على خلاف ذلك لكونها مختتمة بشيء مقدر انفصاله والتصغير وارد على ما قبله والمقدر الانفصال هو ما وقع بعد أربعة أحرف من ألف تأنيت ممدودة صاء أو تائه كحنظلة، أو علامة نسب كعقري، أو ألف ونون زائدتين كزعفران وجلجلان، أو علامتي تثنية كمسلمين ومسلمان، أو علامتي جمع تصحيح المذكر والمؤنث كجعفرين وجعفرون ومسلمات، أو عاجوزي المضاف والمسجي فهذه كلها يخالف تصغيرها تكسيرها. تقول في التصغير فريف صاء وحنيضلة وعبي قري وزعي فران وجلي جلان أو مسيلمان وجعيف وجعيفرين وجعلفين أو جعيفرون ومسيلمات وأم و أمير القيس و بك. نعم. وت... لأن هذه نعم. الجزئية هذه الجزئية قال يستثنى من التوصية بأن فاعيلها فاعيل لأخذون فاعيل و فاعيل فاعيل و فاعيل يعني فاعيل لم يأتي على ذكرها فاعيل رجيل لم يأتي على ذكرها أتى على ذكر فاعيل عل و بما يتوصل به إلى بناء فعال وفعاليل أو مفاعل ومفاعل قال هناك مسائل جاءت على خلاف ذلك الى خلاف هذا قال لأنها محتملة لكونها مختتمة بشيء مقدر انفصاله يعني اختتمت بحرف يمكن انفصاله والتصغير وارد على ما قبله يعني التصغير ورد على ما قبل هذه الأحرف التي يمكن انفصاله والمقدر الانفصالي ما المقصود بالمقدر الانفصال هو ما وقع بعد اربعه احرف بعد اربعه احرف في عرف الف تانيث ممدوده كقرفص قرفص قرفص الالف هذه الف التأنيث هذه الممدوده يقول انها هذه مقدر انفصالها يقدر انها تمفصله القرفص أو تاهي كخنظله التاء خنظل خنظله او علامة نسب تعبقري عبقر عبقري فهذه مقدر يمكن انفصالها يمكن ان تنفصل، او ألف ونون زائدتين الزعفران وجل الجلان، او علامتي تسمية كمسلمين مسلم مسلمين مسلمان، هذه يعني يقدر يقدر امكانية انفصال انفصال هذين الخرفين، او علامتي جمع تصحيح جمع المذكر السالم او جمع المؤنث السالم كجعفرين جعفر جعفرين. جعفر في خالة الرفع وجعفر علم لمذكر فهو على القاعدة يجمع جمع مذكر سالما جاء جعفرون ورأيت جعفرين ومرت بجعفرين كما تقول جاء محمدون ورأيت محمدين ومرت بمحمدين نعم مسلمات الألف والتاء لجمع المؤنث السالم أو عجوزي المضاف والمسجي يعني التركيب الإضافي أو التركيب المسجد جزء الثاني من التق... عبد الله هذا تركيب اضافي إضافي بك هذا تركيب مسجد جزء الثاني من هذين التركيبين هذي هذه كلها في هذه الحالات يخالف تصغيرها تكسيرها يعني تكسير شيء والتصغير شيء إذن لا يتوافقان في القاعدة تقول في التصغير قريف صاء وحني لا هذا على تقدير انه الألف والهمزه في الممدوده هذه على تقدير انها ممكن انفصالها وهنا لكن بقيت هذه هذا الحرف وهنا بقيت قري بقيت أيضا الياء هذه في ال في في, في, في التصغير لكن سنجد في التصغير عفوا سنجد في التكسير في جمع تكسير بانه هذه التي يمكن هذه الاحرف التي يقدر انفصالها انها تنفصل في جمع التكسير يعني لاحظوا وعبيقري وزعيفران وجلجلان ومسلمين جل جلي جلان او جلي جلان كما في نسختكم نعم ومسلمين أو مسلمان مسيلمان وهكذا تقول في تكسيرها لاحظوا الفرق بين التصغير وبين التكسير فخالف تصغيرها تكسيره ماذا يقول في في التكسير وتقول في, تك في تكسيرها تفضل يعني في جمع التكسير ماذا تقول نعم قال وتقول في تكسيرها قرافص وحناظل وعباقر وزعافر وجلاجل اذ لا لبس في حذف زوائدها, زوائدها تكسيرا بخلاف التصغير للالتباس بتصغير المجرد منها واذا هنا الفرق بين اذا عدم توافق التصغير مع التكسير في هذه الحالات إذا كان لدينا بعد بعد الحرف بعد اربعه احرف من ما يقدر فصاله ففي التصغير يبقى في التكسير ينفصل لا يبقى لاحظوا قرفصاء قرفصت في التصغير نقول قريفصاء قريف بقيت لان الالف يعني التاء هذه الالف التاء الممدوده بقيت لكن في جمع التكسير تقول قرافص حذفت الف التاء الممدوده لاحظتم حنظل عني بقيت التاء لكن في جمع التكسير في جمع تكسير تقول حناضي خذفت التاء لاحظ عبقري تقول في جمع تكسير عباكر خذفت الياء مقدر انفصالها بينما في التصغير بقيت عبي قري زعفران مثلا في الجمع تقول زعافر زعفران خذفت الألف والنون بينما في التصغير بقيت الألف والنون زعي فران جلاجل أو جلاجل الآن هذا بالجمع حذفت الألف والنون بينما في التصغير بقيت جولي جولان قال لماذا قال إذ لا لبس في حذف زوائدها تكسيرا يعني أنت حذفت الآن قرافس حذفت هذه الزوائد فما في يعني ما في الـ الـ الإشكالية في عملية اللبس بينها وبين مفردها إذ لا لبس في حذف زوائدها تكسيرا إذا حذفت هذه الزوائد في جمع التكسير ما في لبس ما في مشكلة لكن بخلاف التصغير لأنه إذا كان حذفت في التصغير فيصبح في لبس بين, بين يعني صورتها وبين تصغير المجرد منها إذا قلت قريفص يتداخل مع قرفصا ولا قرفص عبقر وعبقري قلت وبيقر للاثنين تدخل الاثنان اصبح لبس يلحظ الدقه المتناهيه في لغة العرب وياتيني من يقول بعد ذلك بان هذه لغه وضعيه أليست هذه كل هذه القوانين العظيمه الثابته تدلل على أن هذه اللغة وضعت في نسيجها من حكيم خبير في نسيجها الأساسي في نسيجها الرئيسي نعم اذا الآن لاحظوا هذه يعني الفائدة الدقيقة تماما في التكسير نحظوا في الزوائد ما في يعني ما في مشكلة بين المفرد والجمع لا لبس في التصغير نبقي لأنه إذا حذفنا هذه هذه الزوائد أصبح لبس تصغير المجرد وتصغير تصغير المزيد تضطر على ابقاء هذه الأحرف الزائده تخصص نعم ثم بعد ذلك تفضل واذا اتت الف التانيث المقصوره رابعه نعم قال واذا اتت الف التانيث المقصوره رابعه ثبتت في التصغير فتقول في حبله حبيلة وتحذف السادسه والسابعه كلغيزا لللغز وبر درايا لموضع فتقول لغي غيز وبريدر. طيب خلينا هذه الجزئية. لكن الجزئية الجزئية. إذا عنا ألف تأنيث المقصوره يعني في عنا ألف تأنيث ممدوده وفي عنا ألف تأنيث مقصورة. فإذا ألف التأنيث المقصورة وردت في كلمة من أربعة احرف ثبتت في التصغير، لا تحترف. ثبتت في التصغير. حبلا، ان خبيلا. هذه الألف ألف التأنيث. المقصورة فثبتت وبقيت فقطه. لكن وتحذف السادسة والسابعة هذه هي رابعة. قبل واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة اثنين الالف المقصورة رابعة في هذه الكلمة لكن اذا كانت هذه الالف المقصورة هي الحرف الثالث او الحرف السابع تحذف مثل لغيزة للغز وبردرايا الاسم موضع بردرايا اسم موضع نعم تقول لغيغيز غيز لحظ حذفنا الألف المقصورة وبريدر حذفنا الألف التأنيث المقصورة إذا ألف التأنيث المقصورة لا خالتان إذا كانت رابعة تثبت في التصغير إذا كانت سادسة أو سابعة تحذف طيب إذا كانت خامسة تفضل قال وكذا الخامسة إذ إن لم تسبق بمد كقرقرة لموضع تقول فيها قريقر وان سبقت بمدة خيرت بين حذفها وحذف ألف التأنيث كحبارة لطائر وقريثة لتمر فتقول ثبير أو ثبيرا وقريث أو قريثة نعم إذا كانت ألف التأنيث هذه المقصورة هي الحرف الخامس في الكلمة لاحظت الرابعه تثبت سادسة وسابعة تحذف في التصغير طيب إذا كانت خامسة يجب أن ننظر إلى الأمر إلى أمرين إذا لم تسبق بمدة ما في قبل حرف مد مثل قرقرة اسم موضع قرقرة تقول فيه قريقر حذفتها وإن سبقت بمدة خيرت بين حذفها وحذف ألف التأنيث يمكن تحذف الألف ويمكن تحذف ألف التأنيث حذف بين وحذف وحذف بين... خيرت بين حذفها وحذف ألف التأنيث كحبارة لطائر يعني حبارة واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة الألف المقصورة هذه خامسه وقريثه سمتمر. تمر أيضا الحرف الخامس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فتقول حبير حبير حذفت الألف حبار, حبار حذفت الألف الأولى حبير أو حبير حبير حذفت الألف وحذفت الألف المقصورة حبيرة حذفت الألف فقط حبارة الألف البعض البعض, البعض وتركت الألف الخامسة اللي هي ألف التأنيف وقريث أو قريثة فحذفت الألف أو أبقيت هذه الألف ثم قال واعلم أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها هذه قاعدة يجب أن نضعها ضمن يعني مستطيل نضع تحت أكثر من خط التصغير يعيد الأشياء إلى أصولها يرد لأشياء يعني الحروف المنقلبة ترد إلى أصلها في التصغير لذلك وسيلة من وسائل معرفة أصل الحرف الحروف خصوصاً الحروف العلة يعني ألف دائما منقلبة فإذا أنت صغرت في هذا التصغير تكتشف أصل هذا الحرف واو ولا يا إذا اقتادها القاعدة هنا وعلم أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها تفضل أبا عبد الله قال واعلم أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها فإن كان ثاني الاسم المصغر لينا منقلبا عن غيره يرد إلى من قلب عنه سواء كان واو منقلبة ياء أو ألف نحو قيمة وما تقول فيهما قويمة وموئه إذ أصلهما قيومة وموه بخلاف ثاني نحو متاعد فإنه غير لين فيصغر على متى متاعد وبخلاف ثاني آدم فإنه منقلب عن غير لين فيقلب واوا كالألف الزائدة من نحو ضارب والمجهولة من نحو صاب وعاج فتقول فيهما ويدم وضويرب وصويب وعويج طيب نكف قليلا إذن القاعدة هنا إن أنا إذا صغرت اسم وهذا الاسم كان الحرف الثاني حرفا منقلبا وكان لدينا الحرف كان حرف لين كان حرف, لين كان, حرف لين كان حرف لين كان حرف لين وحرف اللين يمكن يكون منقلبا عن الالف منقلب عن واو او ياء حروف اللين ما هي الالف والواو والياء فإذا عندي ألف والالف دائما منقلبه كما تعلمون جميعا فاما ان تكون منقلبه عن ياء او تكون منقلبه عن ونعيده إلى أصله في التصغير. نعيده إلى أصله في التصغير. لذلك قال مثلا هنا ماذا؟ يرد إلى من قلب عليه سواء كان أو وو من قلب ياء أو ألف. نحن قيمة كيف نصغير قيمة؟ ننظر إلى أصل القيمة. قيمة. قيمة جاء من من قومة جاء من قومة. فهو قومة. فأصل الياء هنا أصل الياء هنا وو لأنه من قومة. فاصلها واو لذلك في التصغير نعيد الياء الى الواو قويمه اما الياء هذه فهذه الياء ساكنه ياء و... يا التصغير قويمه اما ياء قيمه هذه فقد قلبت واوا عادت الى اصلها لانها من قوامة اذا قال اصلها قومة اصلها قومة لاحظت لكن الواو ساكنه وما قبلها مكسور قلبت ياء قلبت ياء فتقول قويمه ما مثلا ما الأصل فيها موها فالأصل في الألف هنا الواو أصل الألف فتعيدها في التصغير إلى واو تقول مويت في التصغير تقول موي إذن في التصغير نعيد حرف اللين إلى أصله نعيد حرف اللين إلى أصله هذا قال بخلاف ثاني نحو مت تاعد هذا الحرف الثاني ليس, ليس حرف لين هذا حرف صحيح ليس بحرف لين فانه غير لين فيصغر على متيعد على لفظه متيعد ما في عنا قلب هنا وبخلاف ثاني آدم آدم ادم ما في حرف لين حرف الثاني همزة وهذا فيه خلاف سنأتي على يعني ذكر باب الـ في, الـ في عملية الابدال والإدغام والادغام قال هناك منقلب في غير التي يكون هناك عن غير المنطقه التي يكون هناك الكلمات التي يكون هناك الكلمات التي يكون هناك الكلمات التي ضارب هناك الكلمات التي يكون زائدة الكلمات التي يكون هناك الكلمات التي يكون هناك الكلمات التي يكون هناك الكلمات والمجهولة منه صاب ما نفس أصلها هذه صاب وعاج أيضا تقلبها واو تقول سويب وعويد في آدم ماذا تقول إذن تقلب الهمزة الثاني واو ويدم ويدم ويدم نعم وأما تصغيرهم عيدا على عياد هذه لدينا إشكالية تفضل قال وأما تصغيرهم عيدا على عويد مع أنه من العود فشاد دون دعاهم إليه خوف الالتباس بالعود أحد الأعواد. بالعود أحد الأعواد نقف قليل نقف قليلا الآن القاعدة أننا نعيد حرف اللين إلى أصله حرف اللين الثاني نعيده إلى أصله في التصغير طيب الآن نعيد كلمة عيد عيد الأصل فيها من العود أو من العود من العود عاد يعود عودا من العود العود هذا الاسم من العود من عاد يعود اذا لازم يقول عويد فإذا قال عويد ممكن يلتبس مع تصغير العود عود عويد فلذلك قالوا تصغير عيد عويد تصغير عيد عويد خروجا من اللبس الذي يمكن ان يقع إذا عدنا الياء ال... ال... ال... ال... إلى أصلها أن يلتبس الأمر بتصغير عود في فرق بين العيد وبين عود عيد صغرت على عييد خلافا للقاعدة وعود على القاعدة عويد لماذا عيد صغرت على عييد خوفا من اللبس بين تصغير عيد وتصغير عود لانه لأن ايضا إذا اخرى تفضل قال أو كان يا أم قلبة واو أو ألفا كموق وناب تقول فيهما ميقن وننيب اذ أصلهما ميقن ونيب ونيب طيب آه. الآن اذا آه. كان يعني إذا كان الحرف الثاني إذا كان ياء يعني ياء غلى خبر كان اين اسمها كان يعني كان الثاني كان الحرف الثاني هنا لاحظوا أول رقم واحد فان كان ثاني الاسم المصغر لينا الان او كان ثاني الاسم المصغر ياء هذا هو المعنى لكن حذف هنا لدلاله الرقم الاول على الثاني اذن أو كان ثاني الاسم المصغر ياء منقلبه واوا اولفت ياء منقلبه واوا مثل موقن هلا موقن اصلها ميق وسياتي ذلك في الاعلال موق وناب أصلها نيب طيب ماذا تقول في التصغير تقول مييق مييق تعطق ارقيت الياء قلبت الواو ياء قلبت الواو ياء ممكن مييق لانه الان كان ياء منقلبه واو او ألفا يعني الاصل فيه الياء وانقلب واو او ياء فالواو في ممكن اصلها الياء والالف في ناب اصلها الياء فتعود في الأصل تعود في التصريف فتقول مييق ومي اذا على القاعده على القاعه تعيد الحرف اللين الى اصله الى اصله المنقلب عنه طيب او كان همزه ثالثا نعم قال او كان همزه منقلبه ياء كذيب تقول فيه ذؤيب او كان اذا كان, أبو... كان الحرف الثاني اذا كان ثاني الاسم المصغر همزه همزه منقلبه ياء كذيب ذيب ذيب أصوى ذيب الهمزة مقلوبة يا هنا قلبت يا ذيب أصوى ذيب فانقلبت يا تقول فيه زؤيب عدت الهمزة عدت الهمزة قل زؤيب بعد صنع نعم أو كان أصله تفضل قال أو كان أصله حرفا صحيحا غير همزة نحو دوني في دينار إذ أصله دينار بتجديد النور. إذا دي... كان الحرف الآن عفوا وإذا كان ثاني الاسم المصغر أصله كان أصله حرفا صحيحا غير همزة يعني ما كان لا ألف ولا و ولا يا ولا همزة كان حرف صحيح أي حرف من الحروف الصحيحة نحو دوني هذا دوني تصغير دينار لكن دينار ما هو أصله أصله دينار دينار الحرف الثاني ما هو نون نون حرف صحيح نون حرف صحيح أصله دينار بتشديد النون فنحن دينار دوني نير نعم ويجري هذا الحكم تفضل قال ويجري هذا الحكم في التكسير الذي يتغير فيه شكل الحرف الأول كما وزين وأبواب وأنيات بخلاف نحو قيم وديم هذا ربط الآن في العادة إلى التكسير لاحظوا دائما لأنه ما في منوادٍ واحد دائما يربط بين التكسير جمع التكسير وبين التصغير قال يجري هذا الحكم الحكم اللي هو يعني الحرف الثاني العطانية إذا كان في عن حرف من قلب يعود إلى أصلي في التصغير يقول يجري هذا الحكم إذا في التكسير الذي يتغير في شكل الحرف الأول هلا موازين أصلها ميزان وميزانها ميزان اصلها ميزان فالاصل الواو عادت في جمع تكسير قال موازين ميزان اصلها ميزان قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها مراعاه الكسره ما قبلها ميزان ميوزان حفظ فعادت الان في في جمع تكسير قال موازين ميزان ما قال ميازين قال موازين أبواب أصلها باب لاحظتوا أصلها باب فباب يا بوبا يعني أبواب الع... الأصل في الألف هنا الأصل في الألف هو الواو ال... ال... ال... الأصل في الألف الواو ال... فعادها إلى أبواب النياب ناب نوابا ناب الأصل فيه هي الألف الأصلها هو وو فالآن ال أن ناب أن يعني أبقها على ما هي عليه ما قال أنواب قال أن ياب لأن هنا في مسبوقة بياء ما بيصير يقول بخلاف نحو قيمة قيم وديمة ديام الآن نكون بذلك قد انتهينا من جزئية مهمة جدا على قاعده أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها يحد الحروف المنقلبة إلى أصلها وسندخل بعد ذلك إلى تصغير ما حذف أحد حروفه الأصلية وهذا سيكون بإذن الله تعالى في المجلس المقبل بتيسير رب العالمين هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته